وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 يكور الليل على النَّهَارِ ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِذَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنهزَو جَهَا وَأَن زَلَلَكُم مِنَ الأأَنعَامِ سَمانان تَأَزواج يَخُلقُكُم فيِي بُطُونِ أَُّهاتِكُم خَلْقُم مِ بعد خَلْق فيِي غُلماتاتٍ فَلااف ذَلِكُمُ الله رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُ إ رَبِّكُمْ مَْجعُكُمْ فَيُونَِّأُكُم بِماَاكُ تُمْ تَععمللونَ إِهُ عَليمُم بذات ي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 فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثم يجعله حطاما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 الله نَ الزَّل حسَنَ الحَديث كِتاباب متَشابِم م فان ييتَقشعِرُّ مِنْه جُلود الَّينَ يَخْشَونَ رَهُم دَقُ شَعِروا مِنْه جُودَّينَ يَخْشَوونَ رَبهُ ثمَُّ تَلين جُلودهُم وَقُلوبُهُ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 كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَإذا ذكررَ الله وَوحهُش مأزد قُلوب الذيينَ لا يُؤننونَ بالِالآخرِرَة وَإذاَا ذُكرر الذيينَ مِنْ دونُهِ إذهُ يستْتَ بشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 ثم نفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجي اب النبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 مكممْ ييتلونَ عَلَكمُم آياتِ رَبكم وَذِرونَكم يلُون لَكمُم آيات رَبكُم وَذِرونكُمْ لق مِكُم هذا قالَاوا بَ ولكن حَّت كلَِمَةُ العذاابِ على الكافِرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم